يعني انا هجري وراك ولا هموت في هواك ولا انا هترجاك روح يا حبيبي مع الف سلامة رح والقلب معاك خد ليالي وياك انا مش هستنى مش ملك ايديه ليه الحيره وفضه عصيره وادى نهايه معاك امشي كفايه سنين ويايا مر كده قدام عيني بس انا عارف وربنا شايف والمكسور يتصلح مش هتساهل ولا تستاهل لحظة يا انا هجري وراك ولا هموت في هواك ولا لها تلقاك روح يا حبيب مع ألف سلام روح